والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماءا حتى إذا جاءه لم يجده شيئا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 كلٌ قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون وللله ملك السماوات والأرض وللله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحبا ثم يؤلف بينه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 يكاد سنا برق يذهب بالأبصار